فكنا مع هذا الكلام الذي ذكره المصنف يتكلم فيه عن عمومي تقدير الله لكل شيء حتى ذكر خروج آدم من الجنة عليه الصلاة والسلام قال المصنف رحمة الله عليه ثم خلق للجنة من ذريته، يعني من ذريته آدم. ثم خلق للجنة من ذريته أهلا، فهم بأعمالها بأعمال الجنة بمشيئته عاملون، فهم بأعمالها بمشيئته عاملون، وبقدرته وبإرادته ينفذون. وخلق من ذريته للنار يعني من ذريعة آدم، وخلق من ذريته للنار أهلًا، فخلق لهم أعينًا لا يبصرون بها يعني لا يبصرون الحق وآذانًا لا يسمعون به، وقلوبًا لا يفقهون به، فهم بذلك عن الهدى محجوبون، وبأع وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون. قال الشارح رحمة الله عليه أقول أهل جنة القسمين قسم أهل الطاعات الخالصين لم يعملوا من الكبائر شيئا وقد يقعون في الصغائر هذا النوع الأول أهل طاعة واستقامة وقع منهم شيء فهو من الصغائر ويتوبون إلى الله ويتوبون إلى الله عموما من الكبائر والصغائر لكن ذكر الشيخ أنهم إن منهم شيء فهو من الصغائر هذا النوع الأول الثاني فساق الموحدين أهل فسق لكن ما زالوا من في عداد المسلمين لأن المسلمين درجات أهل الإيمان درجات في الاستقامة والالتزام بالشرع والانضباط بحدود الشرع درجات فقسمهم الشيخ إلى قسمين أهل صراح وأهل فجور لكن فجورهم لا يخرج من الإيمان ما زالوا من في جماعة المسلمين <تصفيق> قال فهم إلى الجنة يعني الجميع إلى الجنة يقصد المآل يقصد الشيخ المآل لأن الفساق عرض للعذاب لا نقول الفساق يعذبون لكن الفساق عرض للعذاب سيعذب منهم إن شاء الله أن يعذب ويعفو الله عما إن شاء أن يعفو والعفو قد يكون قبل دخولهم من النار وقد يكون بعد دخولهم من النار قبل أن يكملوا نصيبه من العذب هذا كله من مقررات الوصدية قال الثاني فساق الموحدين فهم إلى الجنة سواء في ذلك من عذبه الله لقاء كبيرته التي لم يتب منها أو أدخله الله الجنة بمحض رحمته وعفوه يعني الكل مصيره من الجنة سواء من عذب منهم ثم خرج أو من عفَى الله عنه قبل أن يعذب هذا لمن لمن مات على ذنوب لم يتب منها لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له الذائب من التنبي يأتي يوم القيامة يُغَفِّي عنه قبل الله قبل الله توبة أو بمحض رحمته وعفوه أو بشفاعة الشافعي هذه الذي يخلص الله بها من شاء ويخرج الله بها من شاء من النار إما عفو منه خالص أو أن يأذر الله فيشفع فيه شفيع وكل ذلك من رحمته سبحانه قال الشارح والمقصود أن المؤمن الموحد إلى الجنة سواء كان من أهل الطاعة من أهل الفسق ومقصود إلى الجنة يعني مآله وقد يتعرض للعذاب وهؤلاء وهؤلاء يعني أهل الطاعات وأهل الفجور كلهم في علم الله وكتابته اللوح المحفوظ كل هؤلاء أمر مفروغ منه مقدر مكتوب عند الله تبارك وتعالى <تصفيق> قال الشارح رحمة الله عليه وأهل النار الذين هم أهلها هم الكفار يعني المخلدون أهل النار الذين هم أهلها يعني الذين يبقون فيها إن من يدخل من النار من الموحدين لا يخلد فيها إنما يخلد فيها أهل الكفر هذا المقصود بأهل النار هم الذين هم أهلها هم الكفار سبق في علم الله أنهم لن يؤمنوا فهم بعمل أهل النار يعني في الدنيا يعملون وعن الهدى صادون ومنصرفون فالله أمرهم ونهاهم يعني شرع الله أقام عليهم الحج وأصل إليهم رسوله وأمرهم ونهاهم ومن أول ما أمرهم به الإمام ومن أول ما نعاهم عنه الشرك فهم لا عذر لهم لأن الله أرسل إليهم رسولاً وأمرهم ونهاهم فرافضوا أمره وركبوا نهيه عصوا الأمر واقترفوا المعاصلة من أكبرها الكفر فاستحقوا بذلك العذاب أمرهم بالتوحيد والإيمان ونهاهم عن كل الكفر والشرك والعصيان فأبوا إلا الكفر والشرك هذا كلامه في أهل النار قال المصنف رحمة الله عليه، والإيمان قول وعمل مع اعتقاده بالجنان. قول وعمل مع اعتقاده بالجنان. الجنان يعني الداخل القلب. قول وعمل مع اعتقاده بالجنان. قول باللسان يشرح معنى قول وعمل. قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. وهما سيان ونظامان وقرينان يقصد الأعمال الظاهرة من الطاعات مع الإيمان الداخلي لا نفرق بينهما لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان هذا كلام مهم قال والإيمان قول وعمل مع اعتقاده بالجنان قول باللسان وعمل من جوارح والأركان وهما السيان ونظامان وقرنان لا نفرق بينهما لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان قال الشارح رحمة الله عليه هذا المقطع يتضمن تقريراً من المزني رحمه الله تعالى بقول أهل السنة والجماعة في الإيمان ومسألة الإيمان أيضاً من مقرارات الواسطية لما بين اختلاف الطوائف في هذه المسألة وأن أهل السنة يقولون الإيمان ما تعتقده القلوب ثم ما تنطق به الألسنة ثم ما تعمله الأعضاء والجوارح من الطاعات كل ما أمر الله به ورسوله أن يفعل بالقلب أو باللسان أو بالأعضاء داخل في الإيمان وهو الإيمان كما سيذكر الشارع رحمة الله عليه قال فأهل الصنة لهم في حد الإيمان شرعا عبارتان الحد يعني تعريف تعريف الإيمان الشرعي المطلوب عبارتان يستخدمها أهل الصنة الأولى أنه قول باللسان وأساس ذلكم الشهادتان قول باللسان يقصد الشيخ واعتقاده بالقلب وعمل بالجوارح كما سيأتي في بقية العبارة لكنه توقف عند قول باللسان ليوضح من مقصود ليس المعنى أن أهل السنة يقولون قول باللسان فقط العبارة لها تتم ما ستأتي لكنه توقف عند قوله قول باللسان يوضح ما مقصود بقول باللسان قال وأساس ذلكم الشهادتان التي يعبر عنها البعض بالإقرار أن يقر باللسان يعني يعترف ويظهر إيمانه فيقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا إقرار منه بأنه مسلم هذا من أعلى ما يطلب من اللسان ويتسبعه بعد ذلك كل الأعمال الصالحة اللسانية من تلاوة القرآن والتصبيح وذكر الله تبارك تعالى والأمر المعروف كل الأعمال الصالحة التي أمر الله بها ورسوله تفعل باللسان هي من الإيمان هي من الإيمان قال الشارح رحمه الله وأساس ذلكم أساس ما يطلب من اللسان الشهادتان ثم سائر أقوال الطيبة من ذكر وقراءة القرآن وتسبيح وتكبير وتهليل وحمد لله هذا الآن ذكر قول اللسان والمقصود منه واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصر هذه الجملة الأولى التي يذكرها أهل السنة في معنى الجمال أنه اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصي، يعني الإيمان يتفاوت، المؤمنون في الإيمان يتفاوتوا، بحسب ما وقر في قلوبهم من الإيمان، وحسب بحسب ما عندهم من أعمال الصالحة يزيد إيمانه، وبحسب الضعف في العمل الصالح وفي التصديق وفي أعمال القلوب وارتكاب المخالفات ينقص. إذا الإيمان عند أهل السنة يتفاوت، يزيد وينقص، يتفاوت من إنسان إلى إنسان كما يتفاوت عند الإنسان نفسه. يوم يزيد إيمانه ويوم يضعف إيمانه حتى عند الإنسان الواحد تتفاوت أحواله يزيد إيمانه نفس العبد يزيد إيمانه وينقص إيمانه هذا العبارة هذه العبارة الأولى قال والعبارة الثانية ما ذكره المصنف الإيمان قول وعمل هكذا بعض السلف يقرون الإيمان قول وعمل ويقصدون بالقول قول القلب الذي نسميه الاعتقاد وقول اللسان والذي أعناه الإقراء قال فالمراد بالقول قول القلب وقول اللسان لأن اعتقاد القلب لا مد منه وعبارة السلف المشهورة الإيمان قول وعمل يقصدون قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والأركان قال فالمراد بالقول قول القلب وقول اللسان والمراد بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح وهل العمل هذا المقصود الطاعات. عندما يقولون قول اللسان يعني الطاعات. وعندما يقصي يقولوا قول العمل يعني الطاعات هذه هذه هي الإيمان كل ما أمر الله به ورسوله من الأعمال القلبية كالتصديق والإقرار والمحبة والخوف والخشية والتوكل والإنابة والرهبة والمحبة والولاء والبراء كل هذه أعمال قلب كل هذه أعمال قل وهي من الإيمان وما أمر الله به في اللسان الذي أعله الإقرار تلاوة القرآن والذكر والتسبيح والتهليل والأمر المعروف وهذه الأعمال لسانية من الإيمان والأعمال البدنية كذلك كالصلاة والزكاة والحج والجهاد والمشي إلى الجماعات وكل ما أمر الله برسوله أن يفعل بالبدن هذا هو الإيمان عند أهل سنة والجماعة كله يدخل في أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال الجوارح البدنية يعني ويعبرون عنها طبعا الأعمال البدنية يقصدون بها أيضاً أعمال المالية كالتصدق لأن بدني, بدني على كل يعبرون عنه باختصار فيقولون الإيمان قول وعمل قول وعمل قول يعني في قلبك ولسانك وعمل في قلبك ولسانك والجوارح قال الشارح رحمة الله عليه فقول القلب هو ما يعتقده من الحق في الله عز وجل هو ما يعتقده في الحق من الحق يعني الاتقاد الصحيح الموافق للحق في الله عز وجل وفيما جاء عنه وأن ذلك صدق وحق وعمل قلبي هذا قول القلب هذا الاقرار والتصديق هذا قول القلب أما عمله حركته حركة القلب يحب يكره يخاف ينيب يتوب هذه حركات تحصل في داخل القلب وهي من الإيمان وعمل القلب حركته وعزمته ونيته الصالحة قال ونوضح ذلكم بمثال قال فالصلوات الخمس لك فيها أيها المسلم حالتان الحالة الأولى اعتقادك أن الله فرض هذه الصلوات الخمس هذا عمل قلبي الآن الصلاة عمل بدلي لكن لا بد أن يسبقها ويكون معها هذا العمل قلبي اعتقادك أن الله فرض هذه الصلاة الخمس وأن ما جاء فيها عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كله حق وصدق وأنت قال فأنت تؤمن بذلك وهذا قول قلبك هذا اعتقادك في هذه العبادة الحالة الثانية ما تجده في قلبك من التهيئ للصلاة هذه حركة هذه حركة القلب تهيئ للصلاة والاستعداد لها تريد أن تهب لها في قلبك عزم على أدائها تحرك نحوها هذه حركة القلب من التهيئ للصلاة والاستعداد لها وأدائها على وجه الصحيح فهذا عمل قلبك هذه بالصلاة هذه الأمر الأول في عبارة المصنف رحمة الله عليه قال الشارح رحمه الله ثانيا قرر الشيخ رحمه الله في الإيمان أمرا أخر وهو أنه لا عمل إلا بإيمان ولا إيمانا إلا بعمل لا عمل إلا بإيمان ولا إيمانا لا إيمانا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. لابد أن يصحب الإيمان البعضين إيمان ظاهر من الأعمال الصالح مهما قلت لابد أن يكون للمسلم عمل صالح قال وهذا إشارة إلى الحديث الصحيح قالوا يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله فسمى الإيمان عمل, سمى الإيمان عمل قالوا أي العمل أفضل؟ قال إيمان إيمان بالله ورسوله قال وقد قرر اسمع هذا الكلام قال وقد قرر شيخ الإسلام الثالث في هذا العصر الإمام المحدث بلا منازع وإن رغبت أنوف وأعني به الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله عقيدته على وفق ما جاء في هذا الحديث وبهذا يعلم أن وصفه بالإرجاء من أبطل الباطن والله يدافع عن الذين آمن هذا دفاع من هذا العالم العالم الإمام الفذ عبيد بن عبد الله الجابري رحمة الله عليه على شيخ الإسلام الثالث كما وصفه هو في هذا العصر أن مشايخ الإسلام يقصدون بهم في هذا العصر الشيخ عبد العزيز بن باز ومحمد بن عثيمين ومحمد ناصر الدين الباني يصفهم البعض وهم يستحقون ذلك في هذا العصر بأنهم أئمة الإسلام والشيخ الألباني تعرض لهجمه من بعض مرضى القلوب ووصفوه بأنه من المرجعة والمرجئة من الفرق الظ التي تكلمنا عنها في دروسي الواسطية الذين يعتقدون أن, الإيمان أن العمل الصالح ليس من الإيمان الذين يقولون أن العمال الصالحة ليست من الإيمان وأن الإيمان في القلب واللسان فقط وبعضهم يقول إيمان في القلب فقط المرجئة أصناص منهم من يقول الإيمان هو التصديق فقط تصديق القلب ومنهم من يقول معقول اللسان فتهم الشيخ الألباني رحمة الله عليه بهذا وهذا من أبطل البعض ومن يعرف الألبان وكتبه وشروحاته وصوتياته ودروسه ودعوته يعرف أن هذا من أبطل البعض وأن هذا من أعظم الكذب على هذا الشيخ ومن أجمل تلك الكلمة التي قالها الشيخ الإسلام بن عثيمين رحمة الله عليه لما قالوا له يعني أخبروه أن هناك من يصف الشيخ الألباني بأنه مرجع قال من قال أن الألباني مرجئ إما أنه لا يعرف الألباني أو لا يعرف الإرجاء لا يعرف الألباني أو لا يعرف الإرجاء فإما أنه لا يعرف الإرجاء فظننا أن ما يقوله الألباني إرجاء أو أنه لا يعرف الألباني ببغاء يقلد خلاص ما يقولونه عن الألباني رحمة الله على على الجميع قال بقي أمر آخر وهو الأدلة على عقيدة أهل السنة لا قرر أن عقيدة أهل السنة أن الإيمان قول وعمل أن الإيمان معتقد القلب وعمل اللسان والأعلى ما الدليل؟ قال أنه قول وعمل واعتقاد قال فمن الكتاب الكريم من القرآن قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبه وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة هذه من أعمال البدنية بعد أن ذكر وجل القلوب وهي حركة من حركات القلب الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم قال الشارح الشاهد من هذه الآيات ذكر الله عز وجل أوصاف أهل الإيمان حقا أولئك هم المؤمنون حقا وهي أولا وجل قلوبهم في قوله تعالى وجلت قلوبهم حال ذكر الله عز وجل الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الثانية أو ثانيا زيادة إيمانهم حال تلاوة آيات الله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان ففي دليل على أن الإيمان يزيد وينقص زادتهم إيمان قال الشارح سواء كانت الآيات إذا تليت عليهم آياته سواء كانت الآيات المنزلة يعني على محمد عليه الصلاة والسلام التي هي كلامه ووحيه وتنزيله أو حينما تذكر الآيات الكونية يعني يقول الشيخ أن الآيات فيها حتى الآيات الكونية والآفاقية يقصد خلقه وبديع صنعه سبحانه التي هي دليل على وحدانيته عز وجل ومن الآيات الكونية التي يزيد بها إيمان العباد التفكير في خلق السماوات والأرض والجبال والأنهار وخلق الإنسان وغير ذلك وهي كثيرة قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت ومال الضالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سج آتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عاملا منك من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض في الذين هاجر وأخرجوا من ديارهم وأوثوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفّرنا عنهم سجئاتهم ولدخلناهم جنات تجري من تحت الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حصة الثواب هذا هذه ذكرها الآيات ذكرها الشارح أحمد الله عليه في سياق التفكر في خلق الله سبحانه وقوله سبحانه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي ربك أنه على كل شيء جيد ثالثا التوكل على الله يعود إلى شرح الآيات إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات وزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون, يتوكلون على الله وهذا يعني التوكل من أعمال القلوب التي يجب إخلاصها لله عز وجل هذا كله يذكر الشيخ الأدلة على أن هذه الأعمال القلبية والبدنية واللسانية كلها من الإيمان رابعاً إقام الصلاة الذين يقيمون الصلاة خامساً الإنفاق ومما رزقناهم ينفقون الإنفاق مما رزقهم الله واجباً النفق الواجب كالزكاة والنفقات والنذور أو مستحباً كسائر الصدقات وهذه يعني الصلاة والنفقة من الأعمال من الأمور العملية التي هي من أعمال الجوارح قال في سورة الحجرات دليل آخر ذكر هذه الآية دليل على دخول أعمال القلوب واللسان والجوارح في الإيمان وقلنا المقصود بأعمال القلوب واللسان والجوارح الطاعات التي أمر الله بها ورسوله أمر إيجاب أو أمر استحباب سواء من الوجبات المستحبات كلها داخلة في الإيمان ذا للآخر قال الله تعالى في سورة الحجرات إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا لم يرتابوا هذا عمل قلب الذي هو اليقين وجاهدوا هذا عمل بدلي بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون والشاهد من هذه الآية الكريمة ذكر الجهاد ضمن خصار أهل الإيمان أو خصار الإيمان وهو يعني الجهاد عمل قال وأما الأدلة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام على أن أعمال القلوب واللسان والأبدان كلها من الإيمان فإن الأدلة منها على ما قرره أهل السنة وأصل له في الإيمان فإنها متواترة تواترا معنويا الأدلة كثيرة جدا إذا تكاثرت الأدلة يسمونه تواتر وله تعريف استلاحي في علم المصطلح والمقصود به يعني ما تكاثر جدا. الدلالة عليه في السنة على أن الأعمال من ضمن ومن جملة الإيمان أمر تواتر تواترا معنويا يوجب العلم يعني اليقين والعمل ومن تلكم الأحاديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أو قال بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله هذا قول وأدناها إماطة أذى عن الطريق وهذا عمل والحياء شعبة من الإيمان وهذا عمل قلبي الحياة حركة من حركات القلب قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان الشاهد من هذا الحديث واضح، فقوله صلى الله عليه وسلم اعلاها قول لا إله إلا الله هذا شاهد القول أن الأقوال من الإيمان لأنه يتكلم عن شعب الإيمان وإمامة الأذل عن الطريق عمل شاهد العمل والحياء شعبة من الإيمان شاهد الاعتقاد القلب لأن الحياة حركة من حركات القلب فذكر في هذا الحديث قول وعمل بدن وعمل قلب شاهد الاعتقاد القلب وعمل القلب وذلك أن الحياء أمر قلبي يبعث في نفس النفس الإنسان الكفة عن كل ما هو قبيح يعني إذا وجد الحياة في قلب الإنسان ينكف ظاهره عن قبائح من كل قبيح من قول أو فعل وهو يعني الحياة من كمال المرؤة والشهامة وتظهر آثار الحياء على البدل هذا الذي يسمى الحياة من الأعمال الظاهرة هي نتيجة حياة موجود في القلب في الحياة أو أصلاً من أعمال القلوب قال المصنف رحمة الله عليه والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون والمؤمنون في الإيمان يتفضلون يعني بعضهم أفضل من بعض ليسوا في درجة واحد يتفاضلون وبصالح الأعمال هم متزايدون ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان ارتكاب الذنوب لا يحولهم إلى كفر لا يخرجون بالذنوب من الإيمان ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصية لا يصير كفار إذا أخطأ الواحد واتكب معصية لا يصبح كاف ولا نوجب لمحسنهم الجنان الجنة يعني ننظر للصالحين يقول هذا في الجنة هذا لا نقوله نرجو لكن لا نقوله لا نجزم يعني هذا معنى نوجب ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعدما من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلا إلا من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام أنه في الجنة قال ولا نشهد على بسيئهم بالنار لا نقول المحسن في الجنة نقصد محسن معين محسن معين لا نحن نقول أن أهل الإيمان وعمل الصالح في الجنة وأهل الكفر في النار وهل المعصية تحت المشيئة لكن مصيرهم إلى النار مدامهم وحدين هذا في الجملة لكن عند التفصيل نتكلم عن فلان فلاني من أهل الطاعات من أهل القربات ومن أهل هو في الجنة لا يجوز ولا يصح أو نتكلم عن إنسان فاسق عاصي هو في النار هذا لا يصح إنما يصح مع من مات كافرا يصح مع من مات كافرا فنلزم له بالنار أما أصحاب المعاصي لا نلزم لهم بالنار ونرجو لهم المغفرة ونرجو لجميع المسلمين والمؤمنين رحمة الله أن تنالهم ولا نزمه لأحد بجنة ولا بنار من المسلمين قال الشارح أو قال المصنف والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون وبصالح الأعمال هم متزايدون ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم ولا نشهد على مسيئهم بالنار قال الشارح وهذا أصل آخر من أصول أهل السنة في عقيدتهم حيال إخوانهم أهل الإيمان وهذا الأصل يتضمن جملاً عدلاً الجملة الأولى تفاضلهم يعني أهل الإيمان فأفضل الخلق إيماناً بلا منازع هو محمد صلى الله عليه وسلم وأفضل أمته إيماناً أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ثم عمر رضي الله عنه وأرضاه ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم جميعا ثم بقية العشرة وما يؤكد هذا أمر معلوم بالبداهة وهو أن من من عمل من شعب الإيمان من عمل من شعب الإيمان خمسين شعبة فهو قطعا عند العقلاء أفضل ممن عمل ثلاثين شعبة من خسار الإيمان يقول من عمل أكثر وازداد أو أفضل من غيره الآن يدلل على التفاضل انتهينا من ذكر الصحابة هذا جاء استطراد جاء استطراداً وإنما رجع إلى أصل المسألة يريد الكلام عليه هو تقرير أن أهل الإيمان يتفاضلون أعطى الآن مثال عقلي الشيخ الذي يعمل خمسين شعبة من شعب الإيمان بالعقل هو أفضل من من يعمل عشرين أو ثلاثين الأمر الثاني أنهم يتزايدون فيزداد إيمانهم يعني في الإيمان فيزداد إيمانهم بزيادة أقوالهم وأعمالهم الطيبة فكلما سبق العبد إلى خصلة من خصال الإيمان زاد إيمانه لأن الإيمان يزيد بالطاعة الثالث أنهم لا يخرجون بالذنوب يعني لا يخرجوا من الإيمان. الذنوب لا تحول الإنسان إلى كافر. أنهم الذنوب التي دون الشرك دون الكفر سائر الذنوب هذه المعروفة من الكذب والغيبة والنميمة والسرقة والزنا وشرب الخمر كل هذه الذنوب ومعاصي لا يتحول بها العبد هذه الذنوب التي دون الشرك لا يتحول بها العبد إلى كافر. أنهم لا يخرجون بالذنوب فالمعاصي تنقص الإيمان وتنفي كماله يصبح إيمان مش كامل تنفي كماله يصبح إيمان مش كامل في نقص وتكدر صفوة ولكن لا يخرج صاحبها من الإيمان ما زال مؤمن؟ مؤمن ضعيف؟ مؤمن نقص الإيمان؟ لكن الذنوب والمعاصي لا تحول الإنسان إلى كافة ولكن لا يخرج صاحبها من الإيمان فيبقى له إيمانه وإنما ينتفي عنه الكمال لا يقال مؤمن كامل الإيمان إنما هو مؤمن في إيمانه نقص قال فكمال الإيمان من قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن هذا أيضا من مباحث الواسطية ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يسرب وهو مؤمن إلى آخر الحديث والمقصود وهو مؤمن إيمان كامل لم يفعل ذلك إلا وإيمانه قد ضعف وقل وانحط حتى تجرأ على معصية الله فهذا النفي للإيمان إنما هو نفي كمال واجب كما يعبر بعض العلماء نفي كمال واجب لأن كلمة كمال قد يتصور البعض شيء بسيط كمالي لا ليس هذا التعبير كمال لشيء واجب لم ينفع عنه الإيمان إلا لتركه واجب لا ينفر إيمان عم رتكب أو عم ترك المستحبات ما نفى عنه الإيمان إلا لتركه لشيء واجب وهذا الكمال مقصود به يعني أن إيمانه غير مكتمل إيمانه ناقص ولم ينقص إيمانه إلا لتركه واجب هذا معنى عبارة الشيخ وإنما ينتفي عنه الكمال فكمال الإيمان منفي قولي تعالى لا يصد الزانيين قولي النبي عليه الصلاة والسلام لا يصد الزانيين يصد هم فأهل السنة على أن الفساق من أهل الإيمان في الساق المسلمين مؤمنون بإيمانهم في الساق بكبائرهم هو مؤمن لكن صاحب فسوق ويقولون أحيانا مؤمنون ناقصوا, الإيمان مؤمنون ناقصوا الإيمان هذا الأمر الثالث أن الذنوب والمعاصي لا يكفر بها العبد وهذه أيضا مما ميز أهل السنة عن الخوارج والمعتزلة من جهة وعن المرجع أم جهة أخرى هذا من بحث الواسدية الخوارج والمعتزلة يكفرون يكفرون لكن المعتزلة لا يصرحون بالتكفير يكفرون في الدنيا ويخلدونه في النار صاحب الكبائر عند الخوارج والمعتزلة صاحب الكبائر كفار في الدنيا مخلدون في نار جهنم في الآخر غير أن المعتزلة لا يسمونهم كفار يقولون منزل بين المنزلتين سمونه منزل بين منزلتين لكن متفقون مع الخوارج على أنهم يوم القيامة في نار جهنم إلى الأبد أما المرجئة فيقولون الذنوب والمعاصي لا تضر الإيمان إيمان أفسق فاسق مثل إيمان جبريل عليه السلام لأنهم متفقون جميعا الخوارج والمعتزلة في طرف والمرجئة في طرف نقيض لهم لكن سبب هذا البعد قاعدة واحدة متفقون عليه أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص عند هؤلاء الظلال أن الإيمان كتلة واحد يقاعد كله يرى كله الخوارج اختاروا أنه يرى كله بارتكاب المعاص قالوا ضاع كله الإيمان والمرجي اختاروا أنه يوجد كله وأن هذه الذنوب لا تنقص الإيمان أهل السنة وافقوا الحق وافقوا النصوص فقالوا إيمانه باق لكنه ناقص لأن الإيمان يزيد وينقص خالفوا أهل الودعي فقالوا بالحق أن الإيمان يزيد وينقص فأصحاب الفسوق والمعاصي التي يدون الكفر أصحاب الذنوب التي يدون الكفر إيمانهم باق لكنهم ضعيف وهم مؤمنون بإيمانهم فاسقون بفسقهم أو مؤمنون ناقصوا الإيمان الخصد الرابعة أنهم لا يكفرون بركوب الكبائر هذه تابعة للمسألة السابقة لا يكفرون الإنسان بارتكاب المعصية والكبائر وها هنا لابد من بيان أمره وهو أن من ركب الكبيرة يعني من اقترفها كبيرة من المسلمين له حالتان إحداهما أن يركب ما يركب من كبائر الذنوب وعظائم الأثام وهو يعتقد أنه واقع في الحرام ومقارف السيئة ومقارف سيئة يعني يدير في الذنوب المعاس وعرفه أغلطان كما يقال مقر على نفسه أن إنسان منحرف أن إنسان سيء فهذا فاسق منفي عنه كمال الإيمان لا الإيمان بالكلية هذا تم تقريره هذا فاسق لكن مثلا مؤمن إذا نفينا نصوص تنفي عننا الإيمان لا يزل زاني حين يزل وهو مؤمن يعني كمال الإيمان الواجب وهذا حكمه عند أهل الإسلام أهل السنة والجماعة في الدنيا هذا حكمه أنه مؤمن فاسق أنه مؤمن ضعيف الإيمان أما حكمه في الآخرة إن لقي الله على كبرته يعني لم يتوب منه مات من غير توبة هذا إن لقي الله على كبرته فهو تحت مشيئة الله يوم القيامة إيش حكمة تحت المشي إن شاء الله عفى عنه بسبب مصائب تولي بها في الدنيا بسبب أعمال صالحة حد سيئاته كتلك البغي من بني إسرائيل التي سقت كلبا فغفر الله لها بسبب الصالحات أو بسبب شفاعة شفيع مطاع يأذي الله بالشفاعة وهذا هذه الكفارات التي تحصل له قد تحصل له قبل دخول جهنم أصلا وقد تحصل له بعد دخول جهنم فيخرج منها قبل أن يستوفي عذابه وقد يستوفي عذابه نسى الله العافية المهم أنه سيخرج من النار اللقي الله ولم يتب من كبرته هذا حكم عند أهل السنة يختصرون هذا التوضيح كله ويقولون تحت المشهة يعني تحت مشيئة الله، إن شاء عف عنه وإن شاء عذبه. في الدنيا هو مؤمن فاسق ناقص الإيمان وفي الآخرة هو تحت المشيئة ومرده إلى الجنة. فهو تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وإن عذبه لم يخلده في النار. لا يخلد في نار جهنم قال الله تعالى قال الله تعالى إن الله لا يغفر أيُّ صلَك به ويغفر ما دون ذلك لمن شاء. قالوا في صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله قال لقد ظننت يا أبي هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك يعني كنت تعرف أنك أنت هتسأل أول واحد لما يرى النبي صلى الله عليه وسلم من حرص أبي هريرة رضي الله عنه قال لما رأيت من حرصك على الحديث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 ومن لقيه لم يشرك أو من لقيه يشرك به دخل النار المقصود من هذه الأدلة أن أصحاب الخلود هم أصحاب الشرك أصحاب الشرك هم أصحاب التوحيد فرس لهم خلود وهم مستحقون لشفاعة النبي تكرما من الله سبحانه وتعالى قال في صحيح البخاري علي بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى قال رسول الله كلمة وقلت أخرى قال رسول الله من مات وهو يدعو من دون الله ندم دخل النار هذا ابن مسعود يتكلم يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ممَّات وهو يدعو من دون الله ندم دخل النار وقلت أنا ممَّات وهو لا يدعو لله ندم دخل الجح والأحاديث في هذا الباب متواثرة في أن أهل التوحيد لا يخلدون وأن الخلود لأهل النار في النار لأهل الكفر والأحديث في هذا الباب متواطر عن النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود أنه من عقيدتكم عشر أهل السنة من المسلمين والمسلمات أن الفاسق الملية الفاسق الملي عبارة يقصدون بها الفاسق الذي هو من ملة محمد من ملتها هناك لا تفصق من ملة أخرى لا نتكلم عنه هم ملة للأخرى من مات على ملة وفي النار ولو كان من أكثر الناس تعبدا وتنسكا بل ربما نساكهم معبادهم أسوء من فساقهم نتكلم عن الفاسق الملي الذي هو من ملتنا أن الفاسق الملي الذي هو على ملة التوحيد لا يخرج من الإيمان بمجرد ركوبه الكبائر ما دام أنه معتقد تحريمها ما دام أنه يعتقد أنه غلطان ويجري فيها حرام، لكن يجرفه الشيطان ويجرفه هواه وتغلبه شهوته ويمارس سيد ذنوب المعاصي وهو يعرف أن هذا هذا حاله هو في الدنيا فاسق ناقص الإيمان وفي الآخرة تحت المشي هذا الحال الأولى حالة الثانية أن يركب مسلم عافانا الله وأياكم ما يركب من كبائر الذنوب مستحلا لها عالما عامدا ذاكرا مختارا مستحيل نقول يا حلال ليست حرام يستحل ما حرمه الله ورسوله فيقول يا إيش حرام؟ هذا يسموه استحلال يعتقد بقلبه أنه حلال ذاكراً عالماً ين يعرف معاند الشرع لا نتكلم عن إنسان أسلم حديثاً مثلاً لم يعرف كثير الأحكام تخبط أو يعني يعذر بجهل الصورة من الصور التي يعذر فيها بالجهل نتكلم عن من يعرف أن الله حرم القمر ويقول لا مش حرام ويزعم أنه من المسلمين أو أن الله ورسوله ونشرع حرم الزنا لا مش حرام عن علم حكم الشرعي فيها هذا المقصود بكلمة الشيخ عالماً عامداً ذاكراً مختاراً لم يفعل ذلك نسياناً لم يفعل ذلك جهلاً لم يفعل ذلك مكرهاً اجتمعت في حقه الشروط وانتفت عنه الموانع فهذا كافر من استحل ما حرمه الشرع من استحل الأمور المعلومة حكمها فهذا يعني ليس من المسلمين لأنه مكذب بل لو لم يقترف هذه الذنوب والمعاصر هو أن يستحل الخمر أو الزنا وهو لم يشرب خمرا ولم يسلم هذا كاف لأنه مكذب للشرع قال إن أعلن هذا في صريح قوله لا بد أن يصرح لا نكفره بالاحتمالات لا نكفره بالاستمرار في شرب الخمر في استمرار في المعصية نقول هو مستحل كما فعل البعض لا نكفره حتى نرى يقينا منه الاستحلال صرح قال إن أعلن هذا في صريح قوله فقال مثلا الخمر حلال والزنا حلال والسريق حلال هذا يستتاب هذا حكم المرتد يستتاب, يستتاب يطلب منه التوبة يطلب منه التوبة فإن تاب وإلا قتل مرتدا وهذه الأحكام أحكام سلطانية أحكام المرتد أحكام سلطانية يطبقها السلطان لا يطبقها كل أحد يجد إنسان قد ارتكب أمرا من أمور الردة يضع له قنبلة في السيارة ولا يضبق عليه حكم الردة هذه أحكام سلطانية يستتاب أيام ثلاثة أيام عن طائفة من أهل العلم ينصح فيها ويوجه فيها إن تاب الحمد لله هذا المطلوب إن لم يتب يقتل مرتدا فإن تاب وإن قتل مرتدا وإن كان يعتقد هذا في قلبه أن هذه أمور حلال يعتقد ذلك في نفسه لكنه لم يصرح هذا أمره إلى الله هذا الذي يسمى المنافق هذا الذي يسمى المنافق المنافق يبطن كفره ليس لنا عليه سلطان المنافقين ليس لنا عليهم سلطة نعاملهم بالظاهر أنهم من المسلمين يعيشون مع المسلمين إلى الله تبارك وتعالى ولا شأن لنا بالتفتيش عن أمرهم ما لم يظهروا كفره هذا الأمر الرابع من أمور هذه الفقرة وأعتقد أننا أطلنا نترك الأمر الخامس لمجلس القادم أحيانا الله وأبقال أسأل الله العلي العظيم أن يحفظنا وإياك وفقنا لما يحب ويرضى ونكتف بهذا القدر وصل اللهم وسلم على محمد وآله وصحبه جمعين سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك